Barahim رَوَاهِ الْحَقِّ أَوْ ضَحَتْ صِدْقَ قَوْلِهِ رَوَاهُ وَيَرُوِّي كُلَّ شِبْبٍ وَشَائِبٍ وَمِنْ ذَكَكَ كَمْ أَعْطَ الطَّعَامَ لِجَائِعٍ وَكَمْ مَرَّةً أَسْقَ الشَّرَابَ لِشَارِبٍ ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وكم من مريض قد شفي من دعائه وإن كان قد أشفى لوجبتي وجبي والله نحق أن صدق قوله رواه يروي كل شب وشايب ومن ذاك كم أطع الطعام لجائع وكم مرة أسق الشراب لشابي وكم من مريض طنشوا في منى وان كان قد اشفى لوجبتي وجيفي ودرت له شات لدى امي معبد حليبا ولا تصطاع حلبه حالبي وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازبي وقد فاح طيبا من مس كفه وما حل رأساً جنس شيء بالذوائب راهيل حق أوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وألقى شقي القوم فارث جزورهم Ala vari wallahu laysa bi فألق ببدن في طلاب المخبثين وعم, وعم جميع القوم شؤم المدعيين وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرته ساربي فأوفاه وعد الرب والنصر عاجلا وأعطاه فتحت تبوك وماريبي براهين حق أوضحت صدق قوله براهين قواه ويروي كل شب وشائبي وشائبي, وشائبي كم أعطى الطعام لجائع كم أعطى الطعام وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغاربي فأسفل رب الأرض بعد نبي. فُتُوحًا تُوارِي ما لها من مناكب الله برحمن الله الرحيم وهو الذي ويروي كل شب وشايب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقط الشراب لشارمي